115. مصدقا لما بين يديه 116. وأنزل التوراة والإنجيل 117. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 129 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 111. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 112. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 113. لا إله إلا هو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 117. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 118. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 111. إن الله لا يخلف الميعاد 112. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 129 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 119 كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا 111. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 112. والله يؤيد بنصره من يشاء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 112. والله عنده حسن المآب 113. قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.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 111. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط 112. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 111. إن الدين عند الله الإسلام 112. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 109. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 116. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 117. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرْزُقُكُم مَّا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 117. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه 118. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 117. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 118. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين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 إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس ذكرك الأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى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 قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية 112. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 113. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ كُونِي تُعْطَيْنَ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ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 112. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 111. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 112. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 112. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 113. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 119. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 110. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة 117. وما لهم من ناصرين 118. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 فقلتَ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 111. إن هذا لهو القصص الحق 112. وما من إله إلا الله 113. وإن الله لهو العزيز الحكيم 114. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم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 112. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 113. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتمنوا اتَّبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ 124. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 125. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 112. وقال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 117. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 118. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى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 115. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 116. ما كان لبشر أن يؤمن 119. ويأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن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 أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتُمُّ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ نَبِيِّنَ لَمَآ أَتِيتُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَتِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتُصِرُ 117. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 118. قالوا أقررنا 119. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 115. وجاءهم البينات 116. والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها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 111. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 112. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 117. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 118. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 119. قل صدق الله 111. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 112. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 119 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 110 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 112. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ جُهُوْهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُو كُلَّ عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 117. وإلى الله ترجع الأمور 118. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 111. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 112. والله عليم بالمتقين 113. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 117. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم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 111. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 112. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 112. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط 113. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال 112. والله سميع عليم 113. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 119 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلأ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 وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا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 117. واتقوا الله لعلكم تفلحون 118. واتقوا النار التي أعدت للكافرين 119. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 115. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 111. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 112. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 117. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 118. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اَثَمَّ مَاتَ او قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ 112. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 113. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 114. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 112. والله يحب الصابرين 113. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ 111. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 112. يقولون هل لنا من الأمر من شيء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 ولئن كتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو كتلتم لإلى الله تحشرون 111. فبما رحمة من الله لنت لهم 112. ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك 113. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوت قل على الله إن الله يحب المتوكّلين إن يصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة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 113. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 114. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 111. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 112. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم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 111. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 112. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 111. فآمنوا بالله ورسله 112. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 113. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم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 ان الله فَقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الان بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا كَفَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ مَوْتٌ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 تقوف فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي الله وقتلوا وقتلوا عنهم سيئاتهم لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنة